بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني القرآن كناية عن غير مذكور أنزله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فوضعه في بيت العزة ثم كان ينزل به جبريل عليه السلام نجوما في عشرين سنة ثم عجب نبيه فقال وما أدراك ما ليلة القدر سميت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة كقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم واختلفوا في وقتها فقال بعضهم إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت وعامة الصحابة والعلماء على أنها باقية إلى يوم القيامة وقال بعضهم هي ليلة من ليالي السنة والجمهور من أهل العلم على أنها في شهر رمضان واختلفوا في تلك الليلة قال أبو رزين العقيلي هي أول ليلة من شهر رمضان وقال الحسن ليلة سبع عشرة وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر والصحيح والذي عليه الأكثرون أنها في العشر الأواخر من رمضان أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعاً في إدراكها كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس واسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعها وسخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات حذرا من قيامها ليلة القدر خير من ألف شهر معناه عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر قوله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام معهم فيها أي في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر أي بكل أمر من الخير والبركة كقوله يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله سلام هي حتى مطلع الفجر قال عطاء يريد سلام على أولياء الله وأهل طاعته قال الشعبي هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر قال الكلبي الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمنا أو مؤمنه سلموا عليه من ربه حتى يطلع الفجر وقيل تم الكلام عند قوله بإذن ربهم من كل أمر ثم ابتدأ فقال سلام هي أي ليلة القدر سلام وخير كلها ليس فيها شر قال الضحاك لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلامه وقال مجاهد يعني أن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أن يحدث فيها أذى حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجر